بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين وسنتكلم اليوم على الطلاق مع ا ل ا ش ا ر ة أ و ما كان في معناها مع بعض صور التعليق ا ل أ خ ر ى لنختتم بهذا مباحث الطلاق إ ن شاء الله فلو قال رجل لزوجته أ ن ت طالق ومع قوله لها أ ن ت طالق أ ش ا ر ب أ ص ب ع ي ن من أ ص ا ب ع ه او بثلاث ولكنه لم يقل هكذا و إ ن م ا قال لها أ ن ت طالق ورفع أ ص ب ع ي ن من أ ص ا ب ع ه ولم يتلفظ ب ك ل م ة سوى هذا فلا يقع عليها إ ل ا ط ل ق ة و ا ح د ة ل أ ن الاشاره إ ذ ا لم يكن معها لفظ لا تدل على شيء ل أ ن ن ا لا نعلم من أ ن ه أ ش ا ر ب أ ص ب ع ي ه يريد بذلك أ ن يوقع عليها طلقتين أ م أ ن ه أ ش ا ر ب أ ص ب ع ي ه ك ذ ا ك إ ش ا ر ة م ج ر د ة كما يشير ا ل إ ن س ا ن حينما يتكلم ولذلك لم يوقع عليها إ ل ا المتيقن وهو ما تلفظ به إ ل ا أ ن ه إ ذ ا نوى قال لها أ ن ت طالق و أ ش ا ر ب أ ص ب ع ي ه ونوى بقلبه أ ن ه يريد إ ي ق ا ع طلقتين على ا ل م ر أ ة وصرح بهذه ا ل ن ي ة بعد ذلك ف إ ن ن ا نوقع عليها طلقتين فاذا إ قال لها أ ن ت طالق و أ ش ا ر ب أ ص ب ع ي ا ل إ ش ا ر ة وحدها ما تكون سببا ب ت ع د د الطلقات على ا ل م ر أ ة و إ ن م ا يتعدد الطلاق عليها إ ذ ا اقترن مع هذه ا ل ا ش ا ر ة ن ي ة ف ا ل ن ي ة هي التي عددت الطلاق وليست ا ل إ ش ا ر ة أ م ا لو قال لزوجته أ ن ت طالق و أ أ ش ا ر ب ص ب ع ي ه أو ب ث ل الاشاره ث ة أصابع ا و ق ه أنت أ طالق هكذا و ب ب أ ص ع ي أو بأصابعه ومع الثلاث الإشارة قال هكذا يعني انت طالق اثنتين و إ ذ ا أشار ب ثلاثه ة أصابع وقال أنت وقال طالق ك ذ ا ك أ ن ه قال لها أ ن ت طالق و ن ثلاثا وقد ثبت في الحديث أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أ م ة ا م ي ة لا ن ق ر أ ولا نحتف الشهر هكذا وهكذا وهكذا في المره ة الأولى وأشار ا أ ب ب ص ع ا ل ع ش ر أي أن ا ل ش ه ر ي ك و ن ث ل ا يوما هكذا وهكذا وهكذا ثلاث مرات بيديه ثم قال في المرة الثانية ث ثم ي بيديه في ن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 فاذا يقع ل ثلاث طلقات و إ أشار بإصباح واحد فإنه واحد ي قال ع ع ل ي ه ط ق قال ة واحدة فإذا قال بعد أ ن اشار ب أ ص ا ب ع ه الثلاث وطوى سنتين قال أ ن ت طالق هكذا أ ش ا ر فرد أ ص ا ب ع ه الثلاث وطوى أ ص ب ع ي ن كما لو طوى مثلا الخنصار و ا ل إ ب ه ا م ورفع اصابع ا ل ث ل ا ث ة وقال أ ن ت قادق ه ا ك ر ا نقول لو وقع عليك ثلاث طلقات قال لا انا لا اريد بعدد الطلاق بعدد, بعدد الاصابع المقبوضه ة طبعا ذ ا خلاف الظاهر عادة لا يشير ا ل إ ن س ا ن إ ل ى ما يريد ب أ ص ا ب ع ه ا ل م ب س و ط ة ولكن هذا أ ي ض ا محتمل يعني هذا متعارف عليه لكنه اذا نوى غيره نقول او انت ما تقصد هذا ما يجوز لنا هذا قال ف إ ن قصد هذا قل نصدق ولكن بيمينه ل أ ن ه خلاف الظاهر الظاهر أ ن ا ل إ ن س ا ن يشير ب ا ل أ ص ا ب ع ا ل م ف ق و د ة إ ل ى المراد و ا ل م ق ب و ض ة لا يريد بها شيئا ف إ ذ ا عكس هذا الظاهر لا مانع قد يريد الإنسان من الفروع بيميني فإذا أقسم أنه أراد د أراد أن يكع عددا الصلاة أن من الأصابع المقبوضة لا مانع يكع بيميني المقبوضة الأصابع هذا نصدقه الفقهيه التي ذكرها ا ل إ م ا م ابن الحداد وهو من كبار أ ص ح ا ب ن ا الشافعيين أ ص ح ا ب الوجوه في المذهب المشهورين صاحب كتاب الفروع فرع مهم مهم من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ف ق ه ي ة كموضوع علمي ندرسه اليوم و إ ن كان لا يوجد له أ ث ر ل أ ن ه متعلق بالعبيد و أ ن ا ذكرت لكم أ ك ث ر من م ر ة نحن ندرس هذا اليوم ك د ر ا س ة ع ل م ي ة و إ ن كانت لا تطبق في الواقع ل أ ن ه لا يوجد اليوم عبيد ولكن لا مانع من ذكره لو قال عبد لزوجته نحن نعلم أ ن العبد له طلقتان والحر له ثلاث طلقات ف إ ذ ا قال العبد لزوجته وهو عبد قم إ ذ ا م ا ك سيدي ف أ ن ت طالق طلقتين أ ي أ ن ه استغرق عدد الطلاق الذي يجوز له وفي نفس الوقت قال السيد لعبده إ ذ اذا ميت فأنت حر. فالعبد قال لزوجته فالعبد حر قال إ مت ا ك سيدي ف أ ن طالق طلقتين والسيد قال لعبده إذا لعبده ميت ف أ ن ت حر ك أ ن ه جعله مدبرا فمات السيد قطعا ا ل م ر أ ة تطلق طلقتين ل أ ن ه علق طلاقها أو علق عدد ل ق ع الطلاق عليها بموت السيد وقد مات ولكن لو أ ج ر ي ن ا عليه أ ح ك ا م الرق ما يحق له أ ن يراجع زوجته ل أ ن ه ا بانت والعبد لا يملك إ ل ا طلقتين ولكنه بموت السيد صار حرا والحر يملك ثلاث ة تطليقات فماذا نعمل في هذه ا ل ح ا ل ة قال بموت السيد اجتمع أ م ر ا ن وقوع ما علق العبد عليه وهو طلاق ا ل م ر أ ة تطليقتين في موته وصار حرا ولا يمكن أ ن نقدم أ ح د ه م ا على ا ل آ خ ر كلاهما و ق ع س ف ع ة و ا ح د ة ا ل ع ل ة و ا ح د ة وعلل بها ح ك م ا حرية العبد و ي ق ا ع الطلاق على زوجته ما نستطيع أ ن نقدم أ ح د ه م ا على ا ل آ خ ر ما نستطيع أ ن نقول إ ن الطلاق وقع أ و ل ا فاستوفى الرجل عدد طلقاته ولا نستطيع أ ن نقول إ ن العشق وقع أ و ل ا فبقيت له ط ل ق ة وقعا معا في ل ح ظ ة و ا ح د ة بموت السيد وبما أ ن ا ل أ م ر كذلك إ ن الشارع يتشوف دائما إ ل ى عتاق الرقيق كما هي ا ل ق ا ع د ة المطرده ض في الفقه الاسلامي في كل أ ب و ا ب الفقه قال وبناء على ذلك ف إ ن ن ا نعتبر أ ن الرجل حر وبناء على ذلك يحق له أ ن يراجع زوجته فيما لو أ ر ا د مراجعتها إ ذ ا لم تكن قد انتهت عدتها بالضوابط ا ل م ع ر و ف ة في الرجعه إذا وقعا قطعا يقدم على الآن ولا أحدهما الآخر حر من الصور ح حريتهم الحرية ا الشارع دائما إعتاق الرقيق فاجغلبنا جانب جانب الرقق ا ل يتطلع إلى وإلى على ل ة من التي يقع بها الاشتباه لقبض أ ص ب ع ي ه و ا ل إ ش ا ر ة ب ث ل ا ث ة اصابع لو نادى الرجل إ ح د ى زوجتين عنده زوجتان فنادى إ ح د ى زوجتين ف أ ج ا ب ت ه ا ل أ خ ر ى و نادى ا ل م ر أ ة ا ل ف ل ا ن ي ة ف أ ج ا ب ت ه م ر أ أخرى ة من ن س ا ئ ج ق ل ه ن ع م ماذا تريد فقال لها وهو ي ظ ن ه ا أ ن ه التي ا ن ا د ا ه ا قالها أ ن ت طالب ونادى زينب ف أ ج ا ب ت ه ف ا ط م ة و ي ظ ن أ ن التي أ ج ا ب ت ه زينب بناء على أ ن ه ن ا د ا ه ا ق ا ل ل ه ن ع م ماذا تريد قالها أ ن ت طالب جزم الفقها ء ب أ ن المنادات ل ا ت ا ظ ه ب ا ن ه أ و ق ع عليها ض ل ا ق ا المنادى ا ما تطلق ما أ و ق ع عليها طلاقا ولكن هل يقع الطلاق على التي أ ج ا ب ت قال نعم يقع الطلاق عليها في ا ل أ ص ح ل أ ن ه خاطبها بالطلاق تكلمت وخاطبها قالها أ ن ت ط ا ل ب وهو وان كان يظنها التي ناداها إ ل ا أ ن ه ا ظن لا يؤثر ل أ ن الخطاب أ ق و ى من الظن قالت ه ماذا تريد قالها أ ن ت ط ا ل ب و أ م ا إ ذ ا علم ه ا يقينا ليس ن ان ي ع ي ي ي علم ق ن التي أن ا أ ج ا ب ت ليست هي التي ناداها قال يا زينب ف أ ج ا ب ت ه ف ا ط م ة قالت له نعم ماذا تريد فقال لها أ ن ت طلق وهو يعلم أ ن ه ا ف ا ط م ة قال ف إ ن قصد طلاقها طلقت فقط ل أ ن ه ا ل آ ن يعلمها ما عاد ا ل أ م ر مظنونا مثل ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى إذا عرفها أ ن التي أ ج ا ب ت هي ليست هي التي ناداها و أ و ق ع الصلاه عليها ف إ ن ه يقع الصلاه و عليها و إ ذ ا أ ج ا ب ت ا ل م ر أ ة وعلم أ ن ه ا ليست التي ناداها وقال أ ن ت قالق ومراده التي ناداها فانها أ ي ض ا تطلق في هذه ا ل ح ا ل ة بناء على نيته ولم يوجه الخطاب إ ل ى التي أ ج ا ب ت ه بعد ندائه ل ا من صور ا ل ل ت ع ي ق لو علق الطلاق على أ م ر يتكرر وقوعه كما لو قال لزوجته إن أكلت ر م ان ة فأنت ط اكلت ل ق وإن أ نصف رمانه فانت أ ت ة كاملة ك ل إن أ رمانة فأنت طالق إن نصف رمانة إن ينت رمانة أكلت أطريق فأكلت كاملة فأكلت صلقتين اوف ط ل ق ة لانها اكلت ر م ا ن ة و ط ل ق ة لانها اكلت نصفا قطعا اكلت نصفا فيقع عليها ط ل ق ة ل أ ك ل ه ا النصف وطلقه ي عليها ق ع ة ل ن ا ك لانها ت ر م ة ذ اكلت ا لم يعلق ل ا ما لكنه لو قال لها كل ما م بكل لكنه كل ك لو ل نصف رمانه ة رمانة فأانتي فأنت طالق ما اكلت رمانة فأنت طالق وكل فإنها تطلق ثلاثة、تطليقات. تطلق تطلق يوجد ن بأكلها للنصفين فيقع عليها ثلاثة فيقع تطلقات نعم يوجد عندنا م س أ ل ة ا ل آ ن هي م س أ ل ة ا ل ح ل ف بالطلاق وهي م س أ ل ة أ خ ر ى غير مسائل الطلاق ا ل ح ل ف بالطلاق أ ن يقول ا ل إ ن س ا ن كلاما يريد به الحث على شيء أ و المنع من شيء أ و يريد به تحقيق خبر هذا يقال له حلف الحلف قد يكون بغير ا ا ل ل ط ق وقد يكون ب الطلاق الحلف بغير الطلاق سيأتي معنا مباحثه وأما الحلف بالطلاق بناء على هذا الذي ذكرنا أن يقول الرجل لزوجته إذا حلفت بطلاق فأنت طالق إذا حلفت بطلاق فأنت طالق طلاقها على يقول لزوجته حلفت حلفت علق فأنت فأنت بغير سيأتي أن على ان يحلف بالطلاق فلو قال لها في المستقبل انت طالق تقع عليها ط ل ق ة لانه ما حلف بالطلاق الحلف ما يكون فيه الحث على شيء او المنع من شيء او تحقق خبر قال ان حلفت بالطلاق فانت طالق ثم قال لها في المستقبل انت طالق تقع ل ي ه ا ط ل ق ة و ا ح د ة لكنه لو قال لها في المستقبل ان لم تخرجي من الدار فانت طالق أ ل م يحثها على الخروج أ و قال لها إ ن خرجت من الدار ف أ ن ت طالق يمنعها ا ل آ ن من الخروج أ و قال إ ن لم يكن ا ل أ م ر كما ق ل ف أ ن ت طالق يريد أ ن يحقق الخبر الذي أ خ ب ر به أ و الكلام الذي قال ففي هذه ا ل ح ا ل ة يقع عليها الطلاق ل أ ن ه حلف بالطلاق قال بالطلاق طالق يا حلفت زوجة إن فأنت ثم قال لها إ ان لم تخرجي َُِْ من َِ الدار َّ ف َ أ َ ن ْ ت ِ طالب َ وقع عليها فورا طلقه لانه علق وقوع الطلاق في المره الاولى على الحديث والان صار حالفا بحثه لها على الخروج او بمنعها من الخروج كان قال ان خرجت فانت طالب او اراد تحقيق خبر وقع فورا قال وإذا خرجت من الدار أ و لم تخرج أ و تحققت ا ل ص ف ة ا ل أ خ ر ى قال ان خرجت من الدار ف أ ن ت طالق فخرجت وقعت عليها ط ل ق ة أ خ ر ى ا ل ط ل ق ة ا ل أ و ل ى وقعت عليها ل أ ن ه حلق وقوع الطلاق عليها ب ا ل ح ل ف و ا ل ط ل ق ة ا ل ث ا ن ي ة وقعت ل أ ن ه ا وجدت ا ل ص ف ة التي ع ل ق ا ل طلاق عليها فيقع عليها ط ل ق ة لكنه لو قال لها إ ذ ا طلعت الشمس او إ ذ ا جاء الحجاج قال ما يقع عليها الا طلاق واحد وهو الذي علق عليه الطلاق لانه ما حلف الان وقال ان حلفت بالطلاق فانت طالق ثم قال لها اذا جاء زيد فانت طالق اذا جاء الحجاج فانت طالق اذا طلعت الشمس او غربت فانت طالق علق على الامر طلعت الشمس طلقت, طلقت الطلاق الثاني وهو الذي علقه على صفة ولو أ م ا ا ط ل قيل ق وهنا أ ن ا لرجل ل فلا حلف عليها الطلاق ا فيقعوا صفة يكون من قد على استخبارا واحد يستخبره ي س ت ف ه م منه قيل له أ ط ل ق ت زوجه كان قد سمع كلاما من هذا القبيل بين الناس فقال أ ط ل ق ت زوجتك فقال نعم قال هذا إ ق ر ا ر بالطلاق ص ر ي ش يقع به الطلاق على ا ل ز و ج ة ل أ ن ا ل ت ق د ي ر نعم طلقتها إ ل ا إ ذ ا قال بعد أ ن أ ق ر بهذا الكلام قلنا ل و أ ن ت ا ل آ ن تعتبر زوجتك م ط ل ق ة ل أ ن ك أ ق ر ر ت بالطلاق قال لا أ ن ا أ ج ب ت ه بنعم ومرادي انني كنت في الماضي, قد طلقت بذلك أنني طلقتها في الماضي وراجعتها فهو لما استفسرني اطلقت زوجته قلت له نعم إ خ ب ا ر عن الماضي قال هذا خلاف الظاهر ا ل ص و ر ة التي ذكرناها قبل قليل فيما أ ش ا ر ل أ ص ا ب ع ه قال وبناء على ذلك يصدق بيمينه إ ل ا إ ذ ا كان الامر معروفا مشهورا وهنا قرينه تدل على ا ن و حينما أ ج ا ب أ ر ا د الاخبار عن الماضي نعم في هذه ا ل ح ا ل ة ا ل ق ر ي ة و ا ض ح ة أ م ا إ ذ ا لم تكن هذه الملابسات والسبسر أ ط ل ق ت زوجتك قال نعم الظاهر أ ن ه أ ق ر بطلاق ن ويريد ايقاعه على ا ل م ر أ ة ف إ ذ ا قال أ ر د ت بذلك الماضي ف إ ن ن ا نصدقه بيمينه ف إ ذ ا ح د ف اليمين نعتبره كما قال وليس من الضروري أ ن يكون طلاقه في ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى معروفا لانه قد يطلق زوجته ويعلق طلاقها على أمر امر ويراجعها فيما بينه وبينك دون ان يشهد على هذا قد يقع مثل هذا لان الاشهاد عندنا مندوب وليس من شروط الرجعه ان يكون ارجع امام القاضي فلو ان انسانا طلق زوجته فيما بينه بلسانه قال لزوجته انها طالق او علق طلاقها على امر ثم تحقق هذا الامر وطلقت المراه وراجعها وأدرى بذلك ف إ ذ ا قال أ ن ا حينما اطعجبت بنعم أ ر د ت بذلك ما كان قد وقع مني من طلاق يوما ما فاننا نقبل هذا الكلام منه بيمينه ل أ ن ه أ د ر في ح ق ي ق ة ما أ ج ب ولكننا ما نقبله بدون يمين ل أ ن الظاهر أ ن ه أ ق ر ب إ ي ق ا ع الطلاق علي و أ م ا إ ذ ا قيل له هذا ليس استخبارا و إ ن م ا التماسا قيل ه أ ط ل ق ت زوجتك يعني كان اختصم رجلان أ و كان أ ح د ه م ا حكما أ و كان في مناسب من المناسبات يطلبون منه أ ن يطلق ا ل ز و ج ة وهو يترجد وبعد ذلك التفت زوجتك يعني يلتمسون ينشئ منه أن ل ا ط ا ق أطلقت ي ع ن كأنهم ي أ له قالوا ت ر ي د أن توقع اطلقت ل ا ح ى ننتهي من أطلقت هذه المشكلة أطلقت زوجتك فقال نعم قال فهذا قال طلاق صريح لا يحتاج إلى نعم نية صريح ل أ ن ه م س أ ل و ه هذا فقال نعم أ ي أ ن ن ي أ ق ر ب إ ي ق ا ع الطلاق على زوجتي او أ ج ي ب ك م لما التمتموه مني من إ ي ق ا ع الطلاق ي على زوجتي ك أ ن ه قال إ ن ه ا طالق آ خ ر صور أو آخر فصل من فصول تعاليق الطلاق ذكر به الامام النووي عددا من الصور التي يكون الطلاق فيها من قبيل الطلاق المعلق من التي لا تندرج تحت الفصول ا ل س ا ب ق ة لا بالزمان ولا بالحمل ولا ب ا ل إ ش ا ر ة أو ما ش ا ب ه ا هذا ولكنها من صور التعليق و أ ن ا قلت لكم إ ن كل الصور التي ذكرناها ا ل آ ن إ ن م ا هي صور ك ل ي ة يمكن ل ل إ ن س ا ن أ ن يستانس بها ويقيس عليها غيرها من الصور التي لم نذكرها ا ل آ ن و إ ل ا فصور ا ل تعليق ا ل ص ل ا ة صور لا ن ه ا ي ة لها وما يستطيع فقيه على وجه ا ل أ ر ض أ ن يضبطها وكل ما يذكر إ ن م ا هو صور ك ل ي ة ي س ت أ ن س بها كالقواعد ا ل ع ا م ة قال لو علق الرجل ف ل ا ق زوجته ب أ ك ل رغيف أ و رمانه قال إ ن أكلت أو اكلت ل ر غ ي ف أو أ ا ل ر م ا ن ة ف أ ن ت طالق قال وبناء على ذلك ما تطلق الا أ ك ت ل ر غ ي ف إ ذ ا أ ك ل ت الرغيف, الرغيف وتركت ق ط ع ة ص غ ي ر ة منه هل تعتبر م ط ل ق ة أ و أ ك ل ت ا ل ر م ا ن ة كلها وتركت ح ب ة و ا ح د ة هل تعتبر م ط ل ق ة أ م لا تعتبر م ط ل ق ة قال هذا المتروك ننظر اليه هل يسمى في العرف ب ق ي ة من الرغيف أ و ب ق ي ة من ا ل ر م ا ن ة أ م لا يسمى قال اذا كان لا يسمى كالفتاه ا ل م ت ن ا ف ر هي ت أ ك ل سقطت بعض القطع ا ل ص غ ي ر ة التي لا يمكنها أ ن تلتقطا و ت أ ك ل ا يقع الطلاق عليها ل أ ن ه ا تكون قد أ ك ل ت الرغيف و إ ذ ا كان الباقي في ا ل ع ر ف يقال له إ ن ه بقيه ف إ ن الطلاق لا يقع ل أ ن ه ا ما أ ك ل ت الرغيف إ ذ ا علق ب أ ك ل رغيف أ و ر م ا ن ة فبقي ل ب ا ب ة من الرغيف أ ي ب ق ي ة ص غ ي ر ة كلام ا ل إ م ا م النووي ا ل ل ب ا ب ة ما يوضح المراد تماما لان الظاهر أنه يجب أ ن تبقى ب ق ي ة لكن الشراح بينوا هذا قال أ م ا ا ل ل ب ا ب ه التي لا تقع موقعا كفوتات الخبز الذي يدق مدركه لا يظهر له أ ث ر في بر ولا حنف يعني في باليمين في فبقي يعني نعم ولهذا عبر عنه الإمام الرافع في المحرر بعبارة قطعة الحنف بحلف بر بها المحرر كثرة أوضح ولهذا الإمام قال أو من الخبز عند ذلك لا يحنف لا يقع الطلاق و أ م ا إ ذ ا بقي ف ت ا ت لا يمكن أ ن يدرك وفي العاد والعرقى يسمى بقيه ف إ ن ا ل م ر أ ة تطلق لانها اكلت الرغيف كله ه السورة الطلاق كان تعليق لو الرجل صور من مع أخرى يأكل فأكل النوى على الأرض فقال لها بعد أن انتهيا من ا ل أ ك ل إ ن لم تميزي نواك ي فانت طالق نواك يجب ي أ ن يكون مميزا عن ا ل ن و ا الذي أ ك ل ت ه أ ن انا أو و ت ماذا ر م تعمل في هذه ا ل ح ا ل ة قال هناك ط ر ي ق ة أ ن تفصل كل ن و ا ة عن ا ل أ خ ر ى ف إ ذ ا ميزت كل ن و ا ة عن ا ل أ خ ر ى فقد ميزت نواها من نواه فلا يقع الطلاق عليها لأنها ميزت نواها عن نواة. إ ل ا إ ذ ا كان مراده إ ن لم تميزي نواكي إلا فإن كله نواك تجمع ف هذه ا لتجمعي ح ا الطلاق وعليها لا ل لأنه سبيل إلى ة يقع أن نواك إلا إذا كانت خد عرفته خد وعلمته ز ت ه ع نواكي د ذلك ما يقع الطلاق عليها بحال ل ما من ا يقع ح أ ل ولو أ ل وخلطا فقال لم ا مرا نواهما ت ت م إن ز ي ن و ا كله فأنت ط ا ق فجعلت ع كل نواك و د تعينا أن تعيني وتفصيلي عن نوايا أن نواك هذه ص و ر ة ث ا ن ي ة من صور التعليق لا ت ي ت ن د ر ي تحت الفصول السابقه ة الصورة كان ب س م ا فقال لها فيها طالق وإن رميت فأنت طالق, وإن فأنت طالق. يعني إن امسكتها فأنت طالق امسكتها طالق قدستها طالق امتلعتها ثمرة ثمرة رميت فأنت فأنت فأنت فهي فهي طالق بلع فهي إن وإن وإن إن وإن وإن يعني قال ايضا الامر بسيط اذا فورا بمجرد انتهائه من يمينه اكلت نصفها ورمت نصفها الاخر ما تطلق لانها لا اكلتها ولا بلعتها ولا ا ن س ك ت ه ا ولكن ا ل م ش ك ل ة لو انها ذهلت في هذه ا ل ح ا ل ة وصبرت بعد خمس دقائق ف ع ل ت ه ذ ا تطلق لانها ا ن س ك ت ه ا فانتم تستغربون من هذه الصور هذه الصور فعلا هي غ ر ي ب ة ولكن كما قلت لكم قد يقع مثل هذا وكلكم تذكرون ا ل ق ص ة التي تروى عن الرشيد أ م ي ر المؤمنين ر حينما م ه الله ح قال لزوجته إ ن لم أ ك ن من أ ه ل ا ل ج ن ة ف أ ن ت طالب وهذا شيء ما أ ح د يستطيع أ ن يضمنه له فلما أ ت ي ب أ ب ي يوسف رحمه الله قال له يا أ م ي ر المؤمنين أ ن ت تخاف الله تعالى أتخشى الله أخاف الله؟ قال نعم أ خ ا ف الله فقال له ولمن خاف مقام ربه جنتان ليست ج ن ة و ا ح د ة وبناء ذلك ما تطلق ا ل ز و ج ة بغض النظر عن كون هذه ا ل ق ص ة ص ح ي ح ة أ و ليست ب ص ح ي ح ة وان كان قد ذ ك ر ا ل م ؤ ر خ و ن ف أ ن ا ما أ س ت ث ي ر أ ن تكون هذه ا ل ق ص ة ص ح ي ح ة ل أ ن الرشيد أ ك ب ر من أ ن يهزل مثل هذا الهزل مع زوجته يعني يتدعي يكن فقل الكلام لذلك يتدعي القضاة والرشيد لم رجلا جاهلا هذا لم يكن رجلا أ م ي ا كان إ م ا م ا عالما وكان يناظر كبار علماء ا ل أ م ة وكذلك ابنه ا ل م أ م و ن كان يناظر كبار علماء المسلمين ويتكلم معهم ما أ ر ي د أ ن أ ق و ل إ ن ه أ ع ل م من فحول علماء هذه ا ل أ م ة لكنه ما كان جاهلا م ا ك ا ن ج ا ه ل استبعد فأنا عليه مثل هذا العدد وكثير من القصص الذي ركب عن الرشيد رحمه الله تعالى قصص مختلف هارون الرشيد وصل ح امره ل ه أو أ وصل ط بناءا ع ا ب على وضع المسلمين العام لدرجه انه صارت تحاك حوله الاساطير رجل كل الكره الارضيه مما يعرفه الناس في ذلك الوقت كان تحت سلطانه ما كان يحكم امريكا وحدها او روسيا وحدها او الصين وحدها كما يحكم بعض الناس اليوم لا كانت كل الكره الارضيه تحت سلطانه ي أ م ر وينهى كل ب ق ع ة من البقاع التي علم الناس في ذلك انها ل و ق ت أ م و ج و د ة وكان عنده من ا م ن إ م ك ا ن ي ة التصرف في ا ل أ م ل ا ك و ا ل أ م و ا ل وغير ذلك ما يجعل الشعراء و أ ص ح ا ب القصص ا ل خ ي ا ل ي ة يحرقون كثيرا من القصص و ا ل أ س ا ط ي ر حوله ويجعلوا وليلة تجدون ليلة في القصص ألف فتحتهم هذه القصص عدد من ا لانه ق ص ص عن ل فعلا الحياة ر ش ي د ا ك ت كأطاثير ذ ا الواقع لو لأنه كان واقعا السورة لو لأنه لأنه هو شبه الصورة. لأنه ما حدث في الدنيا أ ن إ ن س ا ن ا ملك ما ملكه الرشيد ما نهائي حدث、نهاية. لا في الماضي ولا في الحاضر ولذلك يعني يحق ع ن ي ي لهم ل نقول ل ن ا ما س يحق شرعا شرعا كذب حرام ما يجوز هذا البشر يجوز يعني كطبيعة لكن إ إن ل ا ن س ا ن ي ق خ د ب مثل هذه المظاهر فيحوك حولها القصص و ا ل أ س ا ط ي ر ويعيش الخيالات فقالوا عن الرشيد أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة ومعظم هذه ا ل أ ش ي ا ء التي قالوها كذب و خ ا ص ة ا ل أ م و ر التي فيها مجون وخلاعه ف ي ه ا ا ش ر ب خمر وغير ذلك هذه كلها كذب فقد كان الرشيد وحمه الله تعالى يحج عاما ويغزو عاما والرشيد من هو لا يحتاج إلىه من سذكية و إ ل ى مديح ربما كانت له في حياته كما للملوك ا ل آ خ ر ي ن هذا ش يقينا ي كان موجودا ولكن ما كان هذا الذي أ ق ح م ه صاحب الاغاني أ غ ن ي الأصباني في أبو أ طبج كتابه لكلها أكاذيب وكانت متهما شيعيا تاقها كتابه كذبا في وكذلك ب ط ل أجل الرشيد ا ا حياة هارون ن من تشويه و فعل غيره ممن تابعه أ و ممن سنى أ و سار على طريقته في الكذب على الرشيد أ و من أ ص ح ا ب الاساطير والاقاصيص والخيالات الباطله نعم فهذه القصة تروى عن الرشيد وأنا أتبع يعني ما أظن أن الرشيد تروى يعني غير ما يقوله واحد من ع ا م ة البشر او من ج ه ل ة الناس على وسع ان يقول ه رجل كان اماما عادما فاضلا في كل جانب من جوانب العلم الى جانب الزعامه ا ل س ي ا س ي ة التي كان قد تقلدها فالذي كتفنن ان هذه الصور الناس اقاع الطلاق صوجاتهم رابعة ذكرها قال على لو مال هذه يقصد في قد تقع قد تقع نعم اتهمها سورة بسرقة、مال. و أ ت ى بها ليستقرها فقال إ ن لم تصدقيني ف أ ن ت طالق تصدقيني الخبر فقالت له فورا سرقت ما سرقت صدقته سرقت الخبر قال بناع ذلك لا ذلك تطلب س و ر ة خامسه ة ذ ه الصور يعني يتعلم ع ن ي ي ا ل إ ن س ا ن بها كيف يكون المخرج من الطلاق فيما لو وقع على هذه ا ل ش ا ك ل ة س و ر ة خ ا م س ة لو قال إ ن لم تخبريني بعدد حب هذه ا ل ر م ا ن ة قبل كسرها ف أ ن ت ط ا ل ق كيف ستخبره بعددها قال إ ن كان مراده أ ن تخبره بالعدد اليقيني لحب ا ل ر م ا ن ة ع ن د ذلك يتوقف الامر على ع د د لا ف إ ن خرجت ك م ا قالت لم تطلق والا فهي طالق و أ م ا إ ذ ا كان مراده أ ن تذكر له هذا العدد يعني أن أن لسانها الرمانة الرمانة فعنه خمسون وخمسون ثنتان وخمسون وخمسون ستون سبعون يجري فيها فيها فيها فيها فيها فيها تزيد تذكر مرة على عدد عددا قال له مخلص وهو أن تذكر عدداً لا تقل تقول فيها فيها ثلاث وخمسون فيها ستون فيها وكل إحدى واحدة واحدة واحدة وهو حد واحدة إ ل ى أ ن تصل لعدد يقينا الرمان ما تزيد عليه تقول تزيد عن ألف؟ ولا ألف حرب حتى ما تزيد عن تنقص حربات تطلق تخبريني يقينا وقال ولا ولا وبناء له مثلا الرمانة مثلا فنعلم العدد العدد لا على لسانها الرمانة على ذلك ما تطلق إن لم فيها هذا هذا فهي أنه بيثاء يعني ما ما ما بد عدد حرب ضرب جرى عن عن عن إن بعدد حباتها أخبرته وهي جرى على لسانها الحبات صوره من الصورتين اللتين تتصف بهما وهنا جرى على لسانها قطعا عدد حبات هذه الرمانه ة الرمانة فتذكر تقل أولا لا عددا ع ن هل الرمانة في الرمان في الدنيا خمسين يمكن؟ عن تقل حبات جدلا نفرض أ ن ه كان عددها ع ش ر ة تذكر ع ش ر ة ثم تزيد و ا ح د ة و ا ح د ة إ ل ى أ ن تصل لعدد لا يتصور أ ن يزيد عدد حبات الرمان عليه الرمان مهما كبرت لابد أ ن يكون لها عدد معصور ولو قال لثلاث من نسائه من لم تخبرني بعدد ركعات فرائض اليوم و ا ل ل ي ل ة فهي طالق فقالت له إ ح د ا ه ن سبع ع ش ر ة ر ك ع ة وقالت له, الثانية خمسة عشرة ركعة. وقالت له الثالثه احدى ع ش ر ة ر ك ع ة الاولى تقصد في ا ل أ ي ا م ا ل ع ا د ي ة ما تطلق و ا ل ث ا ن ي ة تقصد يوم ا ل ج م ع ة ل أ ن ص ل ا ة ا ل ج م ع ة ركعتين ما تطلق و ا ل ث ا ل ث ة التي ق ا ل إ ح د ى ع ش ر ة ر ك ع ة تريد ب ا ل ن س ب ة للمسافر قال ما تطلق و ا ح د ة منهن و إ ن كانت الاعداد م خ ت ل ف ة ولو قال لزوجته أ ن ت طالق إ ل ى حين أ و إ ل ى زمان أ و بعد حين قال ف إ ن ه ا تطلق ببطيء ل ح ظ ة و إ ل ى هنا ت ك و ن بمعنى بعد إ ل ى حين يعني بعد حين ف تطلق ا ل م ر أ ة بمرور ل ح ظ ة و ا ح د ة ولو قال لها ص و ر ة ث ا م ن ة من صور التعليق قال لها إ ن ر أ ي ت سيدا أ و لمته أ و قذفته ف أ ن ت طالق قال تطلق إ ذ ا راته او لمسته ذ ه او, أو ر تظهر ة بصورة أخرى لو قذفته ا لها ل ضربت ي طالق حيا او ميتا اما الضرب قال لو ضربته ميتا ما تطلق لان الضرب ما يقال إ ن ه ضرب إ ل ا إ ذ ا كان معه أ ل م و ا ل م ي ت لا ي ت أ ل م وثانيا لو علق على الضرب فلمسته لمتا ما تطلق لانها ما ضربته او عضته عضا ما تطلق لانها ما ضربته أ و قطعت شعره ما تطلق ل أ ن ه ا ما ضربته ففي ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة ظهر معنى ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى قالها إ ن رايت زيدا أ و لمست زيدا أ و ق ذ ب ت زيدا ف أ ن ت طالق ف ي ت ن ا و ل حيا وميتا ب أ ي نوع من أ ن و ا ع ا ل ر ؤ ي ة لكن ضرب لا ل أ ن ه ما يسمى ضربا إ ل ا إ ذ ا كان معه أ ل م ولذلك لو لمسته أ و ضربته ضربا خفيفا بحيث لا يصيب منه أ ل م أ و ما يكون بسببه أ ل م ما يسمى ضربا ولو خاطبته المكر قالت له يا سفيد يا خ س ي د ر أ ه سيد الخلق قالت لزوجها هذا فقال لها إ ن كنت كذاك فانت ب ا ل م ؤ ث ة ف أ ن ط ا ل ق قوله لا إ ن كنت كذاك يحتمل احتمالين الاحتمال ا ل أ و ل أ ن ه يريد م ك ا ف أ ت ه ا فقلت ا م لي يا خفيف أ ن ت ط ا ل ق اي كافاها عاقبها على قولها هذا فهي تطلق و ر ا واما إ ن كان مراده أ ن يقول إن كنت ن أ ان كما إ كنت خفيفا فعلا ف أ ن ت ط ا ل ق فلعند ذلك ننظر هل هو خسيس او ليس بخسيس هل هو سفي او ليس بسفيه فان كان كذلك طلقت والا فلا تطلق ولذلك لابد لنا ان نعرف معنى ا ل س ف ة ا ل س ف ة هو الحاله التي يكون عليها الانسان لا يستطيع معها التصرف بملكه يعني يحجر على السفيه التصرف في ا ل م ل ك قال والسفه منافي اطلاق التصرف يقال انه س ف ي إ ذ ا كان ب ح ا ل ة من الحالات التي يمنع معها من التصرف في ملكه هذا هو الضابط الشرعي ل ل س ف ة لكن الامام ا ل أ ز ر ع رحمه الله تعالى قال والعرف في زماننا جار م ي على ن ي ع تفسير ا السر... ل س ف ة كيف يفسر ا ل س ف ة قال العرف جارا في زماننا بانه ذو اللسان الفاحش ا ل م و ا ج ه بما ي ت ح ي منه غالب الناس ق ذ ه و ا ل س ف ي د وربما كان في عصرنا هذا اليوم هذا المعنى نقول ا ل إ ن س ا ن انه سفيه لا لانه ممنوع من التصرف في ماله يتصرف في ماله ولكن نتكلم كلاما فاحشا بذيئا ي ت ح ي منه الناس نسميه سفيها الإمام الأذرعي رحمه الله تعالى قال المفترض رحمه أ ن نفسر هذه ا ل ك ل م ة تفسيرا عرفيا ما ننظر إ ل ى التفسير الشرعي للسفه متى يكون ا ل إ ن س ا ن سفيا ومتى يكون رشيدا إ ل ا أ ن الشراح لم يرتض من ا ل إ م ا م ا ل أ ذ ر ع ي هذا التفسير وقال التفسير حق ما قاله النووي و أ ن ا أ ر ى والله اعلم أ ن ما قاله النووي حق لا خلاف فيه وهذا يمكن تطبيقه على الفقير الذي يقول هذه ا ل ك ل م ة ويدري معناها ولكن الرجل العامي الذي ما درس الفقه وقال لزوجته إ ن كنت سفيها وهو لا يعرف للسفع م ن ا هذا ا سوى ل معنى و سوى ل س ا ن هذا من الألفاظ المستقبحة أو التي منها ما الألفاظ التي يستحيا أو يعرف غير ه المعنى ى فالوجه كما قاله الإمام الأذرع الله ا ل رحمه ع ت ومثل هذا ما ذكرناه قبل ف ت ر ة في الدرس الماضي عن ا ل إ م ا م النووي عن الرجل الذي يعلق الطلاق بقوله أ ن خرجت الدار فانت أ ن ت ط ل ق و أ طالق الإمام الرافع إماميا وان ل ك ن ل و و ي ق ا لم إذا فإننا كان الرجل نحويا فإننا الطلاقة عليه فورا طالق نوقع يعني لأن عليه خرجت فأنت لم تخرجي فانت ل قالها ق يعني كأنه طالق و أ م ا إ ذ ا لم يكن نحويا قال علقناه على الخروج ل أ ن العام يذكر أ ن ويريد بها إ ن ف يميز بين اللفظتين وكذلك هنا يجب علينا أ ن نميز بين الفقيه أ و العارف بمواقع الكلام الفقهي م يعرف ز ي ن ي ي ع أ ن السفيه هو الذي بلغ غير رشيد أ و لم يبلغ أ و كان محجورا عليه في تصرفه نعم هذا يعامل كما يقول ا ل إ م ا م النووي و أ م ا الذي لا يعرف فالوجه هو الله اعلم والله اعلم كما قال الامام الازرعي ه ما ما شرعي ل س ف ي ه ا ربما ن لو سألنا رحمه ن الله ع و السفيه ش تعالى ا يستطيع أن يجيب ط ع أن فهو خطعا قال ك ر ي م إن لم اكن سفيها و أ ر ا د بها المعنى التي ي ت ب ا د ل الى اذهان الناس ويجب أ ن يحاسب على هذا والله أ ع ل م ومن هو الخسيس قال الخسيس من باع دينه ب د ن ي ا ه و أ م ا أ خ س ت الاخساء من باع آ خ ر ت ه ب د ن ي ا غيره وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الطلق. وآخر دعوانا كتاب رب انتهينا لله الطلق الحمد العالمين من أن قد